بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م مين غلبت الروم في ادنى الارض وهم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 وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ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 واثار الارض وعمروها اكثر مما عمرها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عَاقِبَةَ الذين أَسَاءُوا السوءات كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله، وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق، ثم يعيده، ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين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 وَإِذْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُونَ قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القديم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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بأيات لا الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون